هلت ليالي الفرحة والهلال نور ويبان والبسمة في عينا ويا هلا لك يا رمضان هلت ليالي الفرحة والهلال نور ويبان والبسمة في عينا ويهلالك يا رمضان زي إن نقلبنا بالطعا وعمرناها بالإيمان وإنفسنا وأخلقنا بتعلا مع كل آيات القرآن زي إن نقلبنا بالطعا وعمرناها وإنفسنا وأخلقنا بتعلى ما كل آيات القرآن هلت ليالي الفرح والهلال نور ويباد والبسمة في غنت ويهل لك يا رمضان هلت ليالي الفرح والهلال نور ويبا والبسمة فعينا غنت ويا لك يا رمضان